كرا انكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله اله وصحبه اجمعين قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: ذباب من سنة سنة حسنة أو سيئة. وقال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال حدثنا أبو عوانة. قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المهند الجرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا فعند مسلم هذا الملك بن عمالي يعني هو الصحيح أنه حسن الحديث الحديثة المتابعة نعم قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني ابي عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هغيرة قان قالك عبد الوارث ابن عبد, الصمد ابن عبد الوارث نعم قال احدثني ابي قال عن ابيه ابين تخلص اندي عن أيوب عن محمد ابن سيرين ان supportive وأيوب قال حدثني أبي. كل واحد حدث يعني ولده. عنجد كذا؟ وكلكم عنده زي عبد الوارث. ما عبد الوارث بن عبد الصمك بن عبد الوارث. كل واحد أخر. حدث الآخر. عبد الوارث حدثه غل عنبيله. وهذا غل حدثني أبي.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 من استنى خيرا فاستنى به كان له أجره كاملا ومن أجور من استنى به ولا ينقص من أجورهم شيئا ومن استنى سنة سيئة فاستنى به فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذي استنى به ولا ينقص من أوزارهم شيئا كان الحديث الماضي صح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 وَأَيُّمَا دَاعِى دَعَى إلَى هُدَى فَاتَّبَعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا الحديث ضعيف لكن المسنة صحيحة لماذا؟ قال حدثنا أبو مروان محمد سعد سنان سعد بن سنان هذا قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان لهم من الأجر مثل أجور من استبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا <تصفيق> قال حدثنا محمد بن يحيا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل سنة, سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن سنة, سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً. فقال حدث الإسماعيل أبو إسرائيل ولا ما الإسماعيل ما عندك حاجة؟ ما عندي إسرائيل لا. قال حدث الإسماعيل أبو إسرائيل. ابو اسраиل هذا المودي هذا مودي هنا لا اسماعيل ابو اسраиل حد هنا اسمه اسماعيل عندنا محمد بن هو إسراع... ابو اسраиل اسماعيل ابو اسраиل اي نعم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 لا طيب ليش النبي سليم لا نعم ليه ليش سليم؟ طبعاً ليش مثال هذا صدقه وليش سليم هذا طيب شام. باب من أحيا سنة قد ميتة.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 ومن يتبع بدعه فعمل بها كان عليه اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا وتمر علينا المذهل هذا رقم الالكار الكذب كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المذهل حتى عندهم حقا موضوعات كما قال ابن حبان وقال جماعه ونسفو الى الكذب جماعة جماعه هو داود السافر كثير كثير ابن عبد الله كثير ابن عوف بن مزن هاي نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويسين قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميثت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل اسم من عمل بها من الناس لا ينقص من آسام الناس شيئا نحن ما معنا صحيح لكن هذه لا كثير كثير من عبد الله المجلد. باب فضل من تعلم القرآن وعلمه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلّمه حمس المشهور خيركم من تعلم القرآن وعلّمه أي فبقائم المشهور من بريق وإثبار من رضي الله تعالى عنه وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثل عن أبي عبد الرحمن السلني عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه قال حدثنا أ بن Laseridun قال حدثنا سارح بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئه. السورة مهلا. الأقفال حجج. الجماعة عنده علاقة فيه. بعثمان ولا فيه. سعد. كانوا فتح العراق الاراضي. وكان الحديث طيب يعني الحارس من الرهان متروك. في دا داعي نعم نعم. دا نعم صحيح هو الذي عقاده وهذه موجودة أصلا في الصحيح ما تذكرت يعني لا زمن اللي. ما بعد الحجي أربعين سنة يعني جلس القرآن محدد وفقيه ومعلم القرآن نعم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 ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل السمرت طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المناسق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمضلت طعمها مر ولا ريح لها ويحدث حديث الجماعة حديث معلوم معروف معروف الحديث على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 والهيباوي بس كنا يعني عن عاصي جينا مرة بس آه عاصم, عن عاصم. عاصم, عندكم عاصم هذا عاصم اللي قال عم عمري عمره عم كبير عن عاصي بيه عن عاصي عاصم لضمرة فعندكم عاصم ما النحزة هذا تفصيل تحريف يعني ما كثير من زادا مجهول، وقالت منه بهذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الرجل، ورشيء سنلوه صحيح، وحثوا سليمان ووضع في الحديث. ما عندكم حثوا شيا؟ ولا ما عندكم؟ ما <تصفيق> حثوا؟ مداره على مدار. على على مداره، ذهت منه عند غيره. هل نزل منك بعضه؟ أقاري. بيقرأ <تصفيق> عن عاصم وهو ال ال عاصم حديث رجاله هو هاي <تصفيق> يعني فيه كثير وفيه حف الشاهد يعني أو ال الراعي فمطروق الحديث أبو عمر حف سليمان معلوم عن القارئ حجة الصراء. هاي في الصراء لكنه ليس حجة في الحديث. نعم. لم الحديث؟ لم ما لم تكن <تصفيق> في الحديث. ها؟ ما لم تكن. ما هو ضابط؟ ما هو ضابط سايلان. أكثر قرآن منهم يعني هذا طب تكلم الحديث. أو يقول عياش هذا يقرأ على على عاصم صح؟ شو؟ شعب. هاي شو بق؟ معنونه المقابل ومستمعا يتخيله ويتقنه. في خلاف البخاري المسلم يعني بعد ذلك إلا أن يتابع يعني منهم أن يقول حتى الحديث إلا أن يتابع اللهم إلا أن تخرج الحمد للحبيب الزياتر رواله مسلم والأربعة أبو عمرو العلا رواه البخاري الحديثة وحديثين فذلك مسلم عبد الله بن عامر الدمشقي رواله المسلم حديثة وحديثين ثقات لكن ما عندهم حديث حديثهم مقلة حديث مقلة الحمزه وخلف خلف, كثيرة يعني خلف حديث حديثه قليله يعني من خلف حديث كثيره في صهيم مسلم رواه مسلم الاربعه حمزه نوره مسلم الاربعه اللي متروك لا حديثه ان كل الرواه منهم نعم لما تروح لا يعني حديثه متروكة كلهم اكثرهم نعم ما ذكرتها حديثهم قليله يعني الانسان <سؤال> أزال عنده كلام بالي يعني سامي شغش القرآن يعني يصل إلى أخيره هي العلم يعني قال تريد أن تحقق القراءات والأوجه والروايات وبعد الروايات يعني لا شمل واحد الناس ينشئ قال ألف وجه بنات سبقو قال الأهل كانوا أنزلوا سنا قالوا خمسة ألف وجه ملحق خمسة ألف وجه ماذا بقي رغم العمق جاهري هو وصل إلى أن يقول عن الإمام الحافظ سبله، والجاهد نصحه يعني طلب الحديث، قال يعني لو أنا طلب الحديث يعني أول لا لا لا جماعة علما كثيرا قال. قال ما كان، دارقطن قال كذا، كان فيها خل في زمانية ما في أحد يعرف دارقطن هو أول من كتب في علم القراءات، ولو كتابه ثلاثة ألف يعني يعني جذو بله. اسماعيل القاضي مالك المعروف هذا عنده له ثلاثة ألف يعني جد في القرآن القرآن والقراءات والأوجه والعلوم وهكذا اي نعم مع ذلك إنه انطلق مع ذلك الحديث وغيره وصاد في الحديث ومع ذلك فاته شيء كثير قاد ابن حجر وصد لا يعني أن يقول يعني إمام القراء ابن رجب ابن قم من الناس قم من الناس فشغلهم القرآن عن الحديث. يعني القرآن ب ذاته يعني القرآن يعني أطرافه حواشي. نعم. اقرأ. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن النقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرأه وارقدوا فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك الحزب ضحي صولا هو غال مرسل يعني كان عطاء مولاه أحمد يرويه مرسل وهو بنفسه مجهول توصف من الحجر يجعله مقبول تسر لأنه المقبول. المقبول مسلقة عطاء بن ملاحم. هو رواية الواحد. لا لا لا لا تخرج الإنسان من يعني لم يرو عن أطام ولا أبي أحمد إلا المغبر. المغبر مسلقة. فلذلك الحديث يعني من أقسام الضعيف. نعم. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن جهاب عن عامر بن واسلة أبي الطفيل عن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب عثمان وكان عمر استعمله على مكة فقال عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن أبزع قال ومن ابن أبزع قال رجل من موالينا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 أنت عندكم إنه قارئ كتاب الله تعالى. نعم. خلاص. نعم. فمر هذا في مقدمة فوسين. نعم. مقدمة فوسين. نعم. الأرب ال العلم ليس بال النصف. نعم. قال حدثنا العباس بن عبد الله الوطيقي قال حدثنا عبد الله بن غالب بن العبدانى. عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيّب عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر يا أبا ذر لأن فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة ولأن تعدوا فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة والعليم ضعيفة إن كان مشهور عند الفقهة هذا حديث فقهة اسمه لأنه لعلم يعني إذا كنت في ما يصلي عشر ركعات خلي يصلي مئة ركعة ولا ألف ركعة وإن كانت هي لم تصح لأنه عليم زيد بن هذا القرسي كما يقولون ضعيف جدا نعم عليم زيد عليم زيد من جدعان أيضا جدا من جدعان نعم من جدعان أيضا جدعان ها نفسه معه وهو جماعة يعني جماعة هم في الـ هذا الاسناد والزحران ذاته الزحران مجهول لكن الحجر جعله مستور يعني مقبول ومستور ومجهول كله هذا من باب واحد يعني هذا ابن عاصم او مفادي؟ نعم هذا ابن عاصم نفسه؟ اي مرة اي اي هو شيخنا علي بن علي بن علي بن زياد بن جدعان، جدعان، جدعان، جدعان المعروف هذا، الجاهل، ومن أقرب عشرة لله أنا لم يقل يوما رب يقضي خطيئة يوم ودين، النبي قال لا في الناس، أنه ما قلنا ما حتى نبعث نبعشر رسوله هذه العمد عند ذلك، الجماعة.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 قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميصرة بن حلبة إن أنه حدثه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير عاد والشر لجاج ومن يرد الله به خيرا يفقف في الدين وصح من يرد الله به خيرا يفقه في الدين حزي أبو هريرة ولحزي السعر معاوية. حديث معاوية. رجال كأنه خطأ يعني. عندما يتكلم عليهم. ما أحبذينه يعني. يتكلم الرجال على الحديث وعلى الجمع الروايات على يعني. ما يرون هذا الحديث يعني في الصحيحين. الحديث الصحيحين من كونه صحيحين. حديث صحيح من رواية معاوية وليس من رواية زهريرة. رجال اختلوا على الزهري يعني تلاميذه اختلوا عليه في هذا الحديث. سلف يعني سعيد في رواه علي زهري انا بيسلم عن ابي زهير مقالون يونس رواه عن زهري عن حواشي عبد الرحمن ابن معاويه عنده صحيحين وهي رواه يوسف الايحي ورواه ابن عبد العباس قد يحسن من طريق ابن عباس شهر. يعني لانه في في شاهد له صح والله علمه كتاب نعم طيب في باب الزراعة. صحيح. الدين هنا في الحديث من يريد الله فيه خيراً يسقيه في الدين. نعم. لو جمع مع حديث جبريل، تابع الله رضي الله عنه، إنه جبريل لا تقوم يعلمكم دينه نعم. فمش ممكن يقال أن الفيخر الدين هنا يشمل حتى الإسلام والإيمان. وشوف هاي لا، ما هو زمان شوف هاي الأكبر ولا شوف الأصغر. هذا يقوي مصالح الأنبياء لأن التفخير هو الفقه الله. آه نعم. لكن طبعا عندهم الروايه الثانيه انه جاء يعلموا جراي الدين طبعا هو يحرفوا بعد ذلك يعني والذي كان لا لا يفرح به كلام لأنه لان لو تسمع الحنفيه بعد قليل يعني يعرضوا بك عشانك مو مع الحديث هذا هو أكبر عشان شايف الشغله تيمين مصطلح في الشرح الممتع يعني صحح مصطلح الحنفيه هذا اي صحيح انه صح هو اكيد الحدي لا يقبلونها ابدا يقولوا أصلاً صاحب لعه لا صاحب يرد ما قلنا تضعه منه على آخر هاي الحرب هو الآن يعني هم ال ما إنه روحية بنفسه يقول بأن الله في السماء لكن جملة الحنفية لا يقولون بأن الله في السماء لماذا لأنه هذا المذهب أعلم وأدرى بكلام الإمام هذا يقول من أساسه يقولوا كذا ولا مش كذا أي نعم ولا مش كذا يعني الآن لما يجي واحد يقول والله مالك قال يقول لك والله يا خل مالكية ابن القاسم وابن الحمد لله حكم والمحمدان ولا المحمدون ومرجع هذا المذهب وما عارف ولا الغازي أو الصاحبان ولا الأخوان الغابس هو من أبي زيد يقول لك هم فهموا بخلاف ذلك ما أنت خلاص تروح واحسل لك يعني تكون بعيد يعني تقنى <تخلص> في تويل بين حلف من الله في اخر يفقه بالدين ان الدين مرضي العقيدة نعم في ناس ايه قالوا كده ايه نعم الملوم الحلفية ذات وقالوا كده من الله في اخر يفقه بالدين ايه العقيدة ايه قالوا كده لكن كلمة يفقه وكلمة المال الزقو في هذا يعني في كتفقة عام في القرآن حتى في العقيدة شيخنا نن ال الآيات الموجودة في القرآن في العقيدة مرحبا. إنها تربط الفقه وهو الذي نكاحه من الصناعة آه لكن العقيدة يفقهون قضية إن العقيدة لا ليس من زل ال ليس من زل السباع ما زل ما زل إلا للشيء يقينية أي صحيح هنا يقينية العمل فقه العلم لأحكام مال في الفقه مرحبا. هو الإجراء هذا المعنى الأول يعني بخلاف معنى ال أنت بفعل شخصاً هذا أنا أنا أرجع هذه ولا أرجع هذه أستحمل هذا في موضوعه وأستحمل هذا في موضوعه حسب الحاج يعني ما عندي يعني موقف واحد معين يعني في مسائل الدركة ماذا ليس ألوقع عاماً فكري يشمل الدين يشمل العقيدة هو كلام البخاري يعني أتاكم دينكم دينه ذكروا الشيخ الآن في عقيل كتاب الإيمان م. نعم قال حدثنا حشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح أبو سعيد عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد قالوا أقرب للوضع قالوا قالوا ضعيف جدا لكن هو أقرب لله الوضع أرضوانك الموضوع هاي أرضوانك الموضوع هاي أرضوانك الموضوع هاي روح الجناح هذا اتهم الحجم رأيت حادث موضوعة هم وجهه وإذا كان الحاكم ولا ابن حباع اتهم واحد الوضع ما خلاص إنه هذا الإنسان انتهى لأنه من المتساهرين نعم كان هو الحاكم ولا ابن حباع إذا اتهموا إنسان بأنه كذاب خلاص تقبضوا عليه روح ينح هذا نعم روح من جنات تحمونها من جنات هاي يتعمل حكم يتعمل يعني ابن حبان يعني والحكم اللي يتعامل لكن تكلم عجيب في الكامل قال خدتنا ويا متين تحموا إله قال حدثنا نصر ابن علي ليا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 قال ولا جاء بك غيره قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما فهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستخر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثت الأنبياء من جاء وعننا؟ ما عندي ورث خطي إن الأنبياء لم يوزنوا دينارا ولا ذرهمة إنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ واكر هذا الحديث الذي قديمه من والله لما رعاه جاء يريد يريد حديد يطعمه قال له يا حبيب فذل له بهذا الدوخه والحله الذي جاء اليه اذا صحه اذا صحه قال له الألباني الالباني لا سويد ومقطع ان قطعه والان اليخال هو وعلى العلماء هم رسل الانبياء ورثوا العلماء هذا ان تجاوزوا فهذا يعني قطعوه، ما شاء الله قطرين على جم ج فيه، إنه ساروا وراء قرينها جرا، هذا عنده مصيبة. فهذا يعني الملأ الخضر وحاجيات، هذا يعني فيه كلام. وذكر الألباني في كتاب للتوقيب والترهيب حضر مندي، وجمع الحاجز هذي بت بت التجميع وبالصقّيع حسي صار يعني حسن. وإن كان فيه ألفاظ يعني من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لا. لكن في جميلته كده هو ضعيف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن شنذير عن محمد بن سيرين عن آنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ووضع العلم عند غير اهله كمقلل الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. وياديس هذا. حفظ من, من بايس. نعم. حتى الجبة الاولى لا. عندك, عندك كده عندك كذا؟ يو لجين؟ لا. العلم فريضة على كل وارجع الان عندك كذا خليكوا من انت تدرس الباني درس الجناج طيب نادي هذا ايش هو ابانجي الباني هذا حديث تقول لهذا له الحديث والله صحيح هذا اثر الباني استفير واحد يقول حسن الباني بيعرف الصوره مم. ووضع العلم عند غيره زي الكلام يقوله ابن طول السافي ما جنون ابن طول السافي مم. اما انا حاله عينه هاي فأنت هذا الماء يعني ما تكون كلهم الحذف، أقرأ. والحذف يبقى على أي حال. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو نعوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا عفتهم الملائكة ونزلت عليهم السقينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نتبه والحين عنده مرسل وقاله صرح في صحيح مرسل في قال حدثنا محمد بن يحيا قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم بن أبن النجود عن زر ابن خبيش قال أتيت خفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك قال قلت أنبط العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضم بما يصنع. هل هو الحسن؟ هل هو الحسن؟ إنه عاصم. عاصم. عاصم. عاصم. عاصم. عاصم. عاصم. عاصم. عاصم. عاصم. عاصم. عاصم. عاصم. عاصم. عاصم. عاصم. عاصم.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 ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر الى متاع غيره ينظر الى متاع حسن غيره قال حسن. حسد خبيره قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبيعاتكة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 علي بن يزيد ال العاني علي بن يزيد هذا العاني وفول قبيح عبد الرحمن وإن كان صدوق يعني عنده بعض الأحاديث حدث فيها الناس نعرف. قال حدثنا عبش بن هلاله الصواف قال حدثنا داود بن الزبير عن بكر بن خنيث عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال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 وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم هذا مشهور عند الناس فقالت في انه ولا أسكار والله حاولين جلس مع أي الطائفة دي جلس معهم مع أي الطائفة دي علماء من يتعلمون يجب كل حاجة ضعيد جدا أقرب للرب يعني مثل سلف نعم عبد الرحمن زيادة الإفريقي ثم وبقر بن حتى بإن كان يعني جعلوه بعض الناس يعني صدوق لهو أغلاط لهو أغلاط يعني أغلب للضعف يعني صدوق باب من بلغ علما قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا وعلي بن محمد قالا حدثنا محمد بن قضيل قال حدثنا علي بن أبي سليم عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأمصاري عن أبيه عن زيد بن ثابت قال عن زيد بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مقالة نظر الله امرأة سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه زاد فيه علي بن محمد, زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم وما يخلوه ضعفا من كم حسنين ومصحين والناس المضخين ونظر الله امرأة سمع مقاله يضلقها هذا مشور يعني يكتروا كل اهل المصطلح. ويكتروا من كتب في يعني جماعة اهل الحديث لكن ما يخلوه من قلامه لا يجتم عبي سليم لكن يأتي الحديث يعني صح من هذا يعني حتى بالطرق ده لا يغلوا ولا لا يغلوا عندك لا يغلوا يعني <تكلم> قلت هو الحظ والشحناء <تكلم> <تكلم> <تكلم> قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منع فقال نظر الله امرأة سمع مقالتي قام, قال. قام. قام رسول الله قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فبلغها فربح من فقه غير فقيه وربح ملتقه الى من هو أفقه منه هذا ضعيف لكن الذي يليه يكون أحسن منه لأنه أبو السلام أبو الجنوب أبو السلام الجنوب أبو قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ح قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال حدثنا محمد بن بشع ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع هذا أحسن سماك صدوق سماك بن الحرب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد من قطان علينا قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بقرة عن أبيه وعن رجل آخر هو أفضل في نفسه من عبد الرحمن عن أبي بقرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أوعى عاله من سامع وهذا نص الأسلاظ البخاري المسلم هو عميد بن عبد الرحمن الرجل الآخر عميد بن عبد الرحمن عميد بن عبد الرحمن الحميد فكذا جاء عند البخاري المسلم نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ح قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنفأنا النظر من عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية الكشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب هذا <تصفيق> حسن فأنا نفقت بهد بن الحكيم عن أبيه عن جده حكم أولا يعني بالحسر قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن القصيم التميمي عن أبي عالقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ شاهدكم غائبكم. ما المعنى؟ محمد بن قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن معان بن رفاعة عن عبد الوهاب بن بختين المكي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عفدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فربح حامل فقه غير فقيه وربحامل ثقه الى من هو أفقه منه انه غيره او غيره ؟ غيره نعم, بالضمط. لأنني بالضمط. لأنني بالضمط. لأنني نعم. غير محسن؟ عندي بالضبط عندي بالضبط غير ما أحسن ؟ غير ما أحسن ؟ عندي بالضبط هذا منكرة حديثة وعند الثاني هذا محمد الـ الـ الـ الـ الـ نعم محمد المراهم الشاني هذا دمشق. العظم الأعظم حطم على هذه يعني بالورق وال النواة داروسن قال كذاب كلهم كذاب نعم قبل الموضوع عن الصحة مثل ما قبلها يعني هل لا يحتجوا بها ولا يفرح بها نعم.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 فطوبة لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. هذا ضعيف. محمد بن زيد من عثمان. ها ضعيف. ها محمد بن حميد يا ولد. محمد بن حميد الرادي. محمد بن عبد هذا يعني. قذبواه وأنه يعني يحتمل عليه كثيرا من اليزيد في التفسير كثيراً جداً. قالوا أربعة لكن أحد منهم كله أضعاف. محمد حميد. حول ما أبي حميد. قال حدثنا هارون بن سعيد الأئلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن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 من كان عمجة عند ابن الجريد وعندها على التبسير في التفسير ما يقول انه يعني صفحة وصفحتين اللي هو المزيد كثير منهم يعني نعم لهم قوارة التفاتير نعم الشيخ محمد رعلي هميك يقول لدي ابن الجريد هو يقول أفضل اللي كنت أعطي نعم باب ثواب وعلّم الناس الخير. قال حدثنا هشام بن عامر قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال <تصفيق> سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. هذا ضعيف. قال الصحاح لا يعطينا بمسم الخرصان هذا ضعيف عند على الحلم نعم فكنا أقول له الشواهد. الشواهد يعني هي التي يعني يعتمدون عليها في التضحيص نعم قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل فأنا ساهل من العاد هذا ضعيف فإن كان حسن له الحافر وقال له في عن جبان أما في جبان قال ضعيف أما في غيره يعني ممكن يقول لا بأس به يعني هو, هو ضعفاء لا يضعيف لا يضعف لا يضعف قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد ابن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم عن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح ابن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه نتابع فانا تابع الشيخ قال الحسن الخطاب الراوي وهذا الكتاب نعم قال هو ليس الشيخ كل كتاب في روايه في ان هو في فلهه سليمان ذلك زيد بن علي وزيد من أسلم في لعائة الأسلم عندك في التخطط كأنه وهناك ما في زيد بن أبي أنيسة أو زيد أسلم الضوان هنا زيد, زيد من عن بن أبي أنيسة أو زيد بن وهنا حدثنا زيد بن سليمان أو زيد بن أسلم هذه رواية أبو الحسن رواية <تص> ها لا يكون كل متابع، نعم يكون له يعني حديث عندي رواصني غير رواص، نعم رواصني غير رواص. قال حدثنا محمد بن يحيى. قال حدثنا محمد بن وهب بن عاطية. قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال حدثنا مرزوق بن أبي الهزيل. قال حدثني الزهري. قال حدثني أبو عبد الله الأغا.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 وأحنا يخله في عندها رواية بهذه الأفكار عند أهل الجرعة السعيدة صح الرواية مثلاً إذا ما تم عد من قطعة عمل ولا الثلاث هذه وهذه فيها مع وجود يعني المرجع من عبد الهزيلة صاغ لين الحديث الشيخ وغيره إنه صحه بهذه الأشياء في هذه الأفكار تبرع هذه زيادة. جمهور من المدين طب قبل الثاني والذي دل... المسؤول قلت لنا أول الثاني دعا نعم فسي الحديث رائح هو قال المسؤول حد... عند الله قبل أن تشفقها نعم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسي بن المدني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 الله عليها ضعيف هو خالد بن ابراهيم هذا باين يا ابو حمد نعم هو ابن سعيد الصراف فدا ايش الحديث حسن عندهم اه عندي مين ابو هريره رضي الله عنه يحب مين حنظله باين يا نعم هو يحب ويقدر يحب حنظله ران جميل تعرفوه حنظله هذا ما يعني التشابه الأسماء والمستنسخ من الأسماء، يعني صور إلى هذا الحديث. نعم. باب منكره أن يقطع عقباه. عندنا عقبة عقباه هنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه. قال عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكون متكئاً قط ولا يطأ عقبيه رجلان قال أبو الحسن وحدثنا حازم بن يحيى خازم خ... اه بالخا عندي منحا... خ... خ... قال وحدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج الثاني بخير نعم الثاني قال حدثنا حماد بن سلمة قال ابو الحسن وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيذ قال حدثنا موسى بن إثمعي قال حدثنا حماد بن سلمة أهaint يعني. يتقع له الشهوacht وهنا يعني. صاحب قبيل ب MXB صاحب القافيذ إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيذ أنا لكم في الفقه ما في يعني بيع لكن ما له هو رفيع بها لا ما في ناس كثير انه واحد سمو عارم وهو ما عارم العارم الفاسد صح ما العارم محمد فق وقالوا ضعيف ولا عرامة لأنه كل يصيح بالناس ولا حاجة يجي ضعيف آه وزيه ضعيف وضال ضعيف وضال كلام ومشيقة وأسمه ضال هو مشيقة وهو سمين <تصفيق> وزي خالد الحزاء يقول <تصفيق> جمد ناثر إلي أحد النعار يعني يصبح هذه النعار فنصب إليهم وزي يزيد يزيد الفقير مو فقير عنده كان ألم في فقاره هنا يعني من كذرة الجلوس الفقار هذا فسموه الفقير وهكذا يعني كل أحد ينصر والدستوائي جمد السواي مشي؟ نعم. نعم. هذا المتابع لا مشي. وهذا قبطان. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النقيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة قال.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 للملائكة ودارهم إن شاء الله خير ورحمه والله يعني ذكر كثير يعني روايات عن التابعين ورحمة الحديث إنسان ما يمشي من ورائه حتى لا يطاوى عقبه أو يتفرع خلاص يا طلابه ما يرى يعني معهم من المواع من الطلاب يقول له, يقول له يمشي في الطريق هذا يمشي في الطريق هذا يلتقي في المنزد الفلان ولا في المنزد الفلاني حتى ما يصير البفر يعني يشوف عنده عنده ناس والجماعة ومثله ذلك فقالوا جمتو عن يميني وعن شمالي صلى الله عليه وسلم. نعم والمرأة كذا كره العلم بعضه نعم لا لا يكرهه العلم العالم يعني ذكر من أي العالم يعني ما ينبغي له أن يمس الناس من ورائه حتى ما يصير الفخر لكن يعني وَلَا عَوَطِيْهَا عَقِبَاهُ أَحَدٍ يعني ما هو كتبه. أحد وراء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم هذا لكن ما. لا, لا. لا يحب الكبر ولا يحب المعرفة لا يحب الكبر ولا يحب المعرفة ثم يمن الملائكة من ورائهم يتركوا كل المكان والموضى <تصفيق> قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيحه العنذي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة أي نعم وقال يمشي أمين شماله بعض الأوقات يعني أمامه لكن عندنا الخبرية الآن لا يمشي الناس يعني أمامه يمشي أمامه خاصة إذا بقى بالجمهورية ولا رئيس ولا عمدة ولا الغارية ولا خليفة نعم قصر في الذكر نعم باب الوساط بطلبة العلم قال حدثنا محمد بن الحارث بن راشد ديني المصري قال حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد ديني الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم قلت للحكم مقنوهم قال علموهم والحديد غريف لكن شغل غريف جدا في المجلدة الأولى من الصحيحة وممم يعني أشياء يعني يستغن عنها والحظو ألي جداً صح أه صحة وياله؟ صحة وياله؟ بل عنده ضروق وعنده شوائل ويده فألم في بلغ في قاية المرام طراجع عن ذلك؟ الله ما أجلس يا قاية المرام لكن هذا اللي تعرفه ما من قاية المرام لكن ما أغفت على ذلك؟ لكن هذا بسينات منه يغلب بصيرة. هذا على ظني على كل عالم يغلب على ظن القيون في بيه وقاية المرام طراجع عن <تصفيق> هو يفعل ذلك نعم وراك كلامه هو أنا. هو بده يعني حد يجاوب له قالا هو ده هو ده اللي يعني هو بس كلهم الحديث هذا أبو هريره العبدي هذا متروك كذروق يعني كذو الجوزجاني قد يكون بارخ الجوزجاني في كثير من الأحيان لكن في حد ما يعني كلامه صحيح لان نحن محبان سبعه فقال يعني كان يردو عن أبي سعيد ما ليس من حديثه لا يحلو كذب حديثه إلا على جهد التعجب فوتره مع المرهو قال هذا حديثاً لا نعرفه إلا من حديثه هارون ففي كلاما يعني ذكروه هذا الجرح والتعديل تواريخ أبو خالي أبو حاتين الراجب جماعات من هذا العلم ذكروه بهذه الصورة قل ما يبلغ يعني ذكروه الكذب لكن هو لأن الذي يرويه يعني كذب يعني حتى ولو لم يكون كذاباً نعم لأنه في جماعة إنه ما يكذبوهم لكن يجعل الرواية يعني من طريقهم يعني كذب موضوعة قد يكون غبياً قد يكون خطأً قد يكون غلط قد يكون تشبع شبع إن شاء شبع لما يروي ما ليس له وهارون العبد هارون العبد اللي يقرأ هو كانه متروك و... نعم متروك نعم هل تجري من أول درجة منها الكذب يعني من أسوأ الدرجات في الضعف بعد ذلك إلا أن يكون كذابا هؤلاء يجعلون يعني متروب قالوا أحسن يعني هم ما يريدون في كثير من الأحيان يعني يصموا الإنسان يعني بال حتى بما فيه يعني في بعض المرات يتورعوا فإذا كذابهم ينقلوا من كذاب إلى متروب أو يجعلوه محل نظر أو منكر أو مثلاً يعني. يعني حتى لا يكون الرجل يعني ينهي نها حياته يعني بأن هذا المرة هذه يعني. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا المعلى بن هلال عن إسحاق قال دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال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 قال فأدركنا والله أقوام ما رحبوا بنا ولا حيمنا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا. واحد الموضوع يعني ما إنبغى إنبغى هذا أصلاً. الصحيح يعني الناس ال الحدث هم طواغات يعني. في ناس عندهم حدة وفي ناس عندهم لقى حسب حالة الناس يعني أعمل هنا قابل لقى. هلا عمش من أصحاب الاشتد ربما يشتم الإنسان إذا جاء إليه هذا الأحوال الناس فهل الموضوع يعني لا ينبغي بعد ذلك يعلّل أبرغنا والله أقوام ما رحلوا بنا ولا حجونا ولا أعلمونا هل الموضوع فيه المعلم من هلال هذا مش فرع علينا؟ كذاب يعني كذاب ويضع الحديث لا العلم يا له، المعلم إياه. السلام. قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد, عمر محمد العنقزي، قال أنبأنا سفيان عن أبي هرور العدي قال كنا إذا أتينا أبو سعيد الخدري، قال مرحبًا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا. إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقون في الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. نفس الحديث الماضي يعني؟ نفس الحديث. هارون العدي هذا؟ هارون فان كل انتفاع بالعلم والعمل به او عمل به او كلاهما. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان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 فكما نشوه عن كله هو نشوه عند الناس وأنه ظاهر الحديث الأول بن عن وقل ابن سعيد بها قال حددنا عن مخالدنا الأحمر قال عن ابن عجلان قال عن سعيد ابن عبي سعيد كلهم ثقات إلا ابن عجلان بطوق حسنون عند خمسيا أيوة حسن في مخالد آخر إنه من الحجق لأن ابن عجلان أحاديثه يعني اختلطت في روايات عن أبي سعيد عن سعيد المقبر هذا فما ضبطه في الجانب الكروه أهل الإدل منهم أحمد وهذا هو ضعيف فجاء فيه الربد هذا ولم يجي الربد عند قبس موسى من وقال رجلا مشهور على ضعفه وشنقه محمد بن ثابت مجهول وقال ادلون لي بتحسن هذا الحديث صح قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد و بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها قال أبو الحسن أنبأنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان فذكر نحوه فهو حدث حتى نرى صحه الظاني وشعيد لكنه ضعيف فليح بن سليمان وإن أخرج له البقاء المسر انتغوا لهم وإلا هو يعني كثير الخطأ كما قاله وضعفوه جماعة يحيى، جمعين، أبو الحاسم، أبو الرادي، مداود، النسائي وجماعة <تصفيق> هؤلاء وإنسان لا يستطيع أن تجاوز هؤلاء الذين ضعفوا هذا الإنسان ولا يحتاج يعني رؤية البقاء ومسفر في القالب إن رؤياتهم يعني متابعة متابعة وانتقاء انتقاء وليه حدث الإمام هذا أوله والخال موسي يعني تقول له تقول له لأنه صلوق في الخطر يحيى المعيين وأبو حاتم وأبو زرع وأبو داود والنساي في جماعة هذا الرجل قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كريب الازدي عن نافع عن, عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليما ريه السفهاء او ليباهي به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار ضيف حمد بن عبد الرحمن هذا ضيف وابو كليب هذا نادي عبد الرحمن نعم حمادي بن عبد الرحمن هو عبد الكلف كلاهما ضيف بلجار بده يقول هذهون قليل لا نعرفه إلا من هذا الوجه حتيم قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه <تصفيق> مجرد. مجرد. مجرد. مجرد لا خلص يا شيخ لا قال هو قلت له اذا قال يقول هذا يعني يقول فرده أيضاً فين فارس بن جعول؟ بن مالك. بن مالك. هههههههه. نماجي من الرواية أخرى عند السيلميكي. نعم. الرواية الأخرى. الرواية الثانية بن مالك. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى. قال حدثنا ابن أبي مريم. قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن يريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار هو الحديد بعيف هو من الزبير لأسيره من عجل عن عناس المدورين ما صرح بسمع لأن هذا الدماث الراجع أنه لا عليه المدلس ليس المدلس إلا عنده ألباني وشعيب ووزهلي ومسائل المسائل يعني لا تستطيع أنه واحدة فالرائل واحدة هذه لأنه ذكروا أنه أبو الله بزيد الجرمي مدلس تدبيس هنا فاسترابهم على أنه يرسل للسجاد هو نوع من التدبيس عندهم التدبيس الخفئ يسموه معنا يعني الجرم هذا ما في واحد نسبه إلى التدبيس إلا النساء وكذلك عن سيعة الشيخ الألباني فهو الزراج مدلس فهو نعم, نعم. نعم.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 نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتذلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنا من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنا من قربهم إلا قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا لا يجتنا من القتاد إلا الشوك ويجتنا من قربهم ندهول قال خدثنا علي بن محمد عزيز الله ما عندك عزيز الله بردة هذا هيا نعم قال علي بارد حفر الله نكرهم لضعيف النماجة قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عمرو الرحمن محمد المحاربي قال حدثنا عمار بن سيس عن ابي معاذ البصري ح قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا اسحاق بن منصور عن عمار بن سيس عن ابي معاذ عن ابن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يا رسول الله وما جب الحزن قال واد في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم أرضع مئة مرة قيل يا رسول الله ومن يدخله قال أعد للقراء المرائين بأعمالهم وإن من أبغض الغراء إلى الله الذين يزورون الأمراء قال المحاربي الجوراء قال أبو الحسن حدثنا حازم بن يحيى خادم. دوما هنا بالحق بالحبال الظنيا كده ما في واحد من قال حدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير قال حدثنا بن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإثناده الإثناد الماضي ضعيف قال حدثنا إبراهيم بن مصر قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا عمار بن سيف قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاد قال مالك بن إسماعيل قال عمار لا أدري محمد قمز ألقى خانس بن سيرين وين <تصفيق> يلا يا يا ما هذا عمار النسيف وهذا معاذ هذا هاي نعم ما هو يعني نعم قال حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لو أن أهل العلم صاروا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل جمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا ليمالوا به من دنياهم فهان عليهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم همًا واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. قال: قال أبو الحسن حدثنا حازم أو خادم. <تصفيق> حدثنا. حدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث بنحوه بإثناده ثم يعني هذا <تصفيق> وانا على ان يعني صار علمي ايوه انا طاعمين انا بقول هذا المرفوع منهم <تصفيق> <تصفيق> هو كيف <تصفيق> <تصفيق> زي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> المتروك كذب أبو داود الطيارس هو وقال الحاكم أبو عبد الله روى عن الضحاكم والمجاح والموضوعات ماذا هو كيف تلك؟ الحاكم نحشل متروك و نحشل متروك كذبه أبو داود الطيارس نحشل لمن؟ نحشل كلمسعيد نحشل قال يقول اندي شواهد وكذا سيتحسن به المعفوح منهم قال حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم لغير الله او اراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار رجع من قطاع قارم جريس ومجشت له رواية عن المعومة قول اجيب انه شغل العباني وافق قال لم يجده من المعومة طيب ادرك عائشة كيف؟ أنا <تصفيق> تبغى زورنا الشيخ موكب جاله وفاتوا بالله مستشفى وانساني عن هذا ولا يكوننا قلت له هذا هذا صحيح لأنه فوق هذا الملك لا, لا يرى منها إلا هذا وهذا <تصفيق> قال لي لكن الشيخ ذا يقول إنه ما أدرك العمر وأدرك عاش كيف والله هذه يا سماه هذا منشأ استاذ قال قال حدثنا أحمد بن عاصم العبداني. قال حدثنا بشير بن ميمون قال سمعت أشعة بن ثوار عن ابن سيرين عن كذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به الصفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار حديث حسن الألباني لكن الشيخ الإمام العالم الشبير البخاري يقول يعني بسير ابن المنون الباصد متروف بل اتهم البخاري بالوضع هذا بسير ابن المنون الباصد حاجة عجيبة يعني مثل هذا يعني ما يستطيع واحد يجب له طريق يعني أو شاهد أو اعتبار ويقول والله أن نرفع إلى جرجة الحسن أو المحسن أو ذلك السلام هو حسن هذه الأشياء كلها في حتابه هذا الحتاب الواشع هذا كله حتاب المنذري منذري الترقيب والترقيب هو أشياء من هذا المعنى والطبيس قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا وهب بن إسماعيل الأزدي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 وَيَصْرِفَ بِهِ وَجُهُنَّاثِ إِلَيْهِ أَدَخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمًا والحديث يا رميون خذها بالحديث الماضي لأنه فيه المقبر هذا ما تقول سعيد أجناء بسعيد المقبر هذا هو أبوه فلاهما يردع عن أبو هريح ويردع سعيد بما بسعيد عن أبيه عن أبو هريح ويردع أو لا يروا الجماعة أما هذا عبد الله ابن سعيد صحيح؟ نعم منهم؟ ما هو لازم يعني كل واحد يعني البات يكون صالح؟ لا هذا متروك متروك إلى درجة جيد من التكديد وذلك حديث يعني أقرب إلى عجيب العجيب إنه الحاكم يعني صح ومثل ما ذكر قال الحاكم عن مجازي عنده مجازفات هذه الوقيلة الشيخ الألباني ما في حد يرضاهها أفضل هو نفسه يعني هذه صحة شغل الألباني يعني لماذا لا يقال عن الشيخ ويقال إمام الحاكم مع أن الحاكم أفضل من ألباني وأفضل من الجيل هذا اللي نعيش فيه ولا ما أفضل أفضل فإلى أنه من خير ومن الفضل من الأجن على الصلاة فيه صفات كثيرة يعني. نعم. باب من سئل عن علم فكتمه. باب من سئل عن علم لا ازالة دمشا. جر جره. اخلنا ازالة باب اكرا. باب من سئل عن علم فكتمه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن الزازان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء عن أبيه هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من النار قال أبو الحسن أي القطان قال أبو الحسن آج القطان وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليدي قال حدثنا عمارة بن زازان فذكر قد أبو عمارة عند البيضم العين قال حدثنا عمارة معم. قال حدثنا أبو مروان العثماني ومحمد بن عثمان وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هورمض الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدست عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا لولا قول الله إن الذين يكتمون ما أنظر الله من الكتاب إلى آخر الآيتين قال حدثنا الفسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا خلف بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكبر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله هذا ضعيف هو ضعيف جدا والأول فيه ضعف لا فيه المتابعة هذا طريق آخر نعم قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثني عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار قال حدثنا إسماعيل قال حزب عينه يعني عن عليه وبيعنه طعيف لأن البخاري يذكر عن هذا الرجل الذي يره عن أنس صاحب عجائب نعم صاحب عجائب يتبع للفاهم أي نعم والحبان قال لا لا لا لا لا لا يجوز لأحد يعني يذكره او يروي عنه إلا من باب يعني اللق التعجب قال لا تحميل رواية عنه نعم قال حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقدين واق الثقافي أبو إصحاك الوسيطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن ذأب عن صفوان بن سليم عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخجري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار أهدوه أهدوه هذا هذا فقدره جرعه وابراجه و... و... جماعه ذكره يعني ذكره زهر في مرداد محمد بإبراهب بإبراهب عنام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم القرابيسي عن ابن عون عن محمد بن فيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار أقرب الحسن قال لي شيخ الإمارة بالإمارة بالامار هذا قالوا استقوه جماعة وبعدين لا يعرف فيه جارة يعني النمو شو قلنا يعني الاكاديمي ما يحب نعم الشيخ اليوم اللي ما جاحمي لازم حظي من جمع يا جدو هذا من نعم هو اغلب ايوه تصبح <تصفيق> على خير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته